من كل غصن ميال نهدي إلك وردة, ورده يا صادق الأقوال خذ هالورد اخذى اخذى اخذى يا عظم ضوّى الدنيا لك من كل غصم ميّال نهدي إلك ورده يا صادق الأقوال خد هالورد إخذه نشرورة كل الآل لما نبزغ عهده والهيبة والإجلال حفت على مهدا ع الدنيا نوّال وسبني جوفال معلومه امطار سكن جفاف نور الباري بوجهي نور افكاري يا مولانا خد ازهاري خد اوتاري ودق وداري يا مولانا En lli-di-c'l-hashem مولانا مولانا ميلاد الكاظر ضوى الدنيانا مولانا ميلاد الكاظر ضوى الدنيانا نثرنا هالريحانا في مولدك موسى من غرسة بتربان بالقلب مغروسة ضج الإنس والجان بجلوة وبهوسة حتى الفلك فرحان مستبشرش موسى يا مسكو عمبار موسى بنجعفو طيب من طيبة يا فل الشرع محوان ووسبني جعفان نور بدرة باظغ علينا انت القرآن وانت الإيمان بخط الديان يا مولانا في يوم الميزان عند النيران حبك غفران يا مولانا بلادي الكاظر نهدي hay papa wanted that waraihana لمحمدي فواح مزدهره كل فله والياسمين افراح بعطوره تتجلى والنرجس النفاح ما ينوجد مثله ما يندم من ساح اهدى الغصن قبل اكله راضه تزهر يسني جوف يا النورك شرف العيد سر جدة حدا وقسمني جافور ومسرورة فاطمة الحور تنثر لازهور يا نور النور يا مولانا ما حدا يجور شبل المبرور ولك bilhad al war da wa